بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله أكبر الله أكبر الله اكبر صدق وعده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده الله اكبر من كل طاغيه متجبر مستكبر الله اكبر من مكر الاعداء وكيد الجبناء نحن في الحرب اسود لا نهاب وصقور سميات في السماء صهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الاباء فنزف للمجاهدين عامة في كافة أنحاء الأرض ولأهل الجهاد في بلاد الرافدين خاصة أن صار سواحد سواحد دخل حيز التصنيع والإنتاج العسكري إن دعا الداعي جبنا للنداء في سبيل الله نحن ونموت في حياة العز أو موض الفداء وها نحن نعلن عن تخريج أكبر دفعة في تاريخ العراق لضباط الجهاد في سبيل الله وبدرجة العالمية, وبدرجة العليا. العالمية العليا أربع سنوات من الصفعات وكؤوس الذل التي تريق ماء الحياء من هنا وهناك إرهاق الميزانية الأمريكية سقوط أركان حكومة بوش انهيار معنويات الجيش الأمريكي مما يبشر بانهيار كامل في المؤسسة العسكرية الأمريكية برمتها ومن المتوقع تغير الاستراتيجية الأمريكية من التجنيد الطوعي إلى التجنيد الإجباري فقد ثقة الشعب الأمريكي بمؤسساته التاريخيه الحاكمه في البيت الأبيض والاستخبارات فساد المشروع الأمريكي اليهودي في المنطقة ما تظنين في و ما الجبال واذا الحرب بدت انيابها سارعت أبطالنا نحو القتال وإننا حينما أعلننا دولة الإسلام وأنها دولة هجرة وجهات لم نكن نكذب على الله ثم الناس. وإن دولة الإسلام باقية لأنها دعوة المظلوم ودمعة الثكالة وطرخة الاسارى وأمل اليتامى باقية لأننا على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين نتحدى الموت لا نخشى الردال نضرب الأعداء في سح النزال نضرب الأعداء في سح النزال وأما من الناحية العسكرية فصدق أحد شياطينهم اذ قال إذا كانت أفغانستان مدرسة الإرهاب فإن العراق جامعة الإرهاب بل إن النساء العراق ذرفنا الدموع يطلبن عمليات استشهادية فيا حسرة على من كان في إقدامه دون النساء يا من تثورون على شرع الله وعلى عباده وأولياء المجاهدين فلسنا نحن يا عباد الله من انتهك أعراب أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم في أبغريب ولسنا من اغتصب الحرة العفيفة الجنابية تعبير وأحرق جثتها صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا الإباء نحن في الحرب أسود لا نهاء وصقور سميات في السماء صاهوات الخيل كانت مهدنا وعليها قد توارثنا العباد ويا أبنائي في الجيش الإسلامي اعلموا أن دمي دون دمائكم وعرضي دون عرضكم ووالله لن تسمعوا منا إلا طيبا ولن تروا منا إلا خيرا فطيبوا نفسا, فطيبوا نفسا، وقروا عينا فإنا نبرع إلى الله ونشهدكم أننا لا نسفك دما لمسلم معصوم قصدا فوالله لئن بلغني خلاف هذا لأجلسن مجلس القضاء لليلا لله تعالى أمام أضعف مسلم في بلاد الرافق حتى يأخذ الحق ولو من دمي في سبيل الله نحيا ونمو بحياة العز أو موت الفداء. وإذا ما هتف الداعي إلى نصرة الإسلام لبنا النداء يصرف مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي أن تقدم كلمة لمولانا أمير المؤمنين أبي عمر القرشي الحسيني البغدادي بعنوان أصاد السنين, أصاد السنين بدولة, الموحدين بدولة الموحدين إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر من كل طاغية متجبر مستكبر الله أكبر من مكر الأعداء وكيد الجبناء اربع سنوات مضت على هذا الجهاد المبارك باذن الله كانت سنوات خير وبركه سنوات نعمه ونعيم سنوات عز وفخار هذه السنوات تستدعي ان نقف وقفات سريعه نتامل فيها حالنا ونفصح عما نتوقعه بتيسير الله من مالنا مكاسب وخسائر فأما المكاسب فلأهل السنة في العراق وللمجاهدين وللمسلمين عامه وأما الخسائر فللكفر العالمي برؤوسه الثلاثة الصليب والمنجل والنجمة أولا ماذا كسب أهل السنة من جهاد أربع سنوات هدف واضح خلق الله السماوات والأرض والناس أجمعين لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فما هي المكاسب في جانب التوحيد والأخلاق والعبادات عموما ألف جانب التوحيد رأس العبادات الذي لأجله أرسل الله الرسل وأنزل له الكتب وخلق الجنة والنار فالحمد لله اولا واخرا إذ يسر لنا أن يكون أهل العراق اليوم من أعظم الناس على وجه الأرض صيانة للتوحيد فلا صوفية شركية يدعى لها لا أضرحة تزار ولا أعياد بدعية تقام لها لا شموعة توقد ولا حج لوثن يعبد فقد دمر أهل العراق بأيديهم تلك الأضرحة حتى يعبد الله وحده وبدأ الحكم بشريعة الله ليعود الأصل الشرعي شريعة الله بدل المسخ الهجين أعني الدساتير الوضعية للغرب الكافر با جانب الأخلاق والآداب العامة لقد أعاد الجهاد إلى بلاد الرافلين ذكر الفاتحين الأوائل خالد والمثنى ونسائم الخلافة الراشدة الوارفة الظلال. فنقب في البلاد لترى كم بقي من محلات تدعو للرذيلة والفساد وكم بقي من سافرات تفتل الشباب وتغري الكهول وتنهشها الذئاب وتغدو كسلعه في سوق نخاسه نقب ترى هل تسمع أذنك حفل رقص يغضب الله من فوق سبع سماوات الحمد لله لا شيء من هذا ج جانب العبادات والمعاملات فنحمد الله أن عاد الناس إلى ربهم عودة لا رجعت بعدها بإذن الله وبالأمس كانت مساجدنا تشكو قلة المصلين فلا نرى إلا الشيوخ فيها وأما اليوم فروادها هم الشباب أمل الغد ولقد رأينا الراعي في قلب الصحراء يفصل من غنيماته زكاة ماله ويعطيها للمجاهدين ليوزعوها في محلها الشرعي وذلك تدينا منهم ومحبه تماما كما يفعل أهل الزراعة والتجارة وقبل هذا وذاك فإنه غني عن القول إن أهل السنة والجماعة في العراق هم أهل الجهاد والجلاد فالجهاد ذروة سلام الدين ورأس الهرم في هيكل العبادات فما من بيت إلا وزف منه شهيد شفيع لهم يوم القيامة أو ينتظر غائبا في غياهب سجون الاعداء او يداوي جريحا اصيب من بطش المحتل الكافر فيا اهلنا في بلاد الرافدين لعبد فقير معدم يدخل الجنه خير واحب الى الله من ملك جبار غني متكبر يدخل النار فالعبره بمال الحال الى الجنه ام الى النار وقد وعدناكم بسكب دمائنا زكيه قبل دمائكم وتقديم نحورنا دون نحوركم ودفع أبنائنا قبل أبنائكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ولربما صحت الأجسام بالسقم وكما جاء في البخاري كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام وإنا وإن لم نعدكم قط بالمن والسلوى لكن خير الله قادم بإذن الله ثانيا ماذا كسب المجاهدون في أربع سنوات تطورت حالة المجاهدين بشكل ملحوظ عقدية وتنظيمية وعسكرية وسياسية ألف فأما من الناحية العقديه ففي فترة زمنية قياسية درب جيل كبير من الشباب على عقلة الولاء والبراء المنسية فبينما كنا نسمع في كتب السره والتاريخ ونتعجب من قتل ابن الجراح لابيه وانتظار عبد الله اشاره من نبيه لقتل ابيه ابي بن ابي سلول صرنا اليوم نشهد باعيننا ونسمع باذاننا عجبا عجابا من ابناء الرافدين رغم الشبهات والشهوات فهذا اب يقتل ابنه الجاسوس بيده وهذه عشيرة تتبرأ من ابنها شرطي المالكي والعجيب الغريب أن امرأة تترك زوجها وتولي الدبر لأنه ارتد مناصرا لدولة المالكي وحزبه وأعجب من هذا كله مما لم يكن في حسبان بوش ولا حسبان من خطط له حربه الجفاء أن أبناء الرافدين أضحوا يتسابقون لا لتقديم الورود والطاعة وإنما للشهادة في سبيل الله فالمئات يطلبون الموت ليحيوا عند الله ولملاء وهم أهل الكرم والشجاعة والكرم وشجاعة صنوان بل إن نساء العراق ذرفنا الدموع يطلبن عمليات استشهادية لكننا نمنعهن من تنفيذ ما يستطيع الرجال من أهداف إلا في ظروف خاصة تصعب على الرجال فيا حسرة على من كان في إقدامه دون النساء باء وأما من الناحية التنظيمية فقد تطورت تطورا كبيرا نوعا وتما وكيفا واتسعت رقعة الأرض التي يمد المجاهدون عليها بساط تحكيم شرع الله وزاد التلاحم بين المجاهدين والأمة التي بدأت تعود إلى حالتها طبيعية كأمة جهاد ودونكم الأعظمية والفضل وحيفا والمغداديه وبلدروز والموصل وتلعفر وغيرهم كثير جيم وأما من الناحية العسكرية فصدق أحد شياطينهم إذ قال إذا كانت أفغانستان مدرسة الإرهاب فإن العراق جامعة الإرهاب وها نحن نعلن عن تخريج أكبر دفعة في تأذيخ العراق بضباط الجهاد في سبيل الله وبدرجه العالميه العليا فان الدراسه متواصله بلا انقطاع صيفا وشتاء ليلا ونهارا فالحمد لله على النجاح والتوفيق واما من حيث العده فحدث عن التطور ولا حرج ففي مجال الالكترونيات وتصنيع المتفجرات وصناعه العبوات فالفضل ما شهدت به الاعداء وقد رأى العالم صيادي الكسحات، وأما الطائرات فقد انكسر الصنم المعبود ذلك السلاح الفتاك الذي أرعب به العالم وأسقط به دولة البعث الملحد نعم أسقط المجاهدون عددا من طائرات التجسس والمروحيات ونبشر الأمة بخير يثرج الصدور ويغيظ العداء وفي مجال الأسلحة والمعدات فنزف للمجاهدين عامه في كافه انحاء الارض ولأهل الجهاد في بلاد الرافدين خاصه ان صاروخ القدس واحد قد دخل حيز التصنيع والانتاج العسكري وهو بمواصفاته العاليه من حيث الطول والوزن والمدى ودقه الاصابه لا ينافس ما حققته دول العالم لنفس الاهداف العسكريه وصدق الله القائل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين دال وأما من الناحية السياسية فقد مرت أربع سنوات ولم يكن للمجاهدين ذكر إلا بسوء أو غمز ولمز وأضحوا العالم بأسره يترقب مفاجآته وبياناته وكلمات قادته وما هذا إلا بعز الجهاد لا بسلم الحلول السلمية ولا أروقة الاجتماعات البرلمانية ولا منعطفات اللقاءات مع حكام الدول العربية وحقا ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وبمفهوم المخالفة ما أمسك به قوم إلا عزوا وفعلا إذا تكلم اليوم المجاهدون سمعوا وإن هددوا أخافوا وإن صالحوا أطيعوا وهذا هو منطق السياسة في أيامنا فالعالم لا يحترم إلا أصحاب الأقدام الثقيلة ثالثا ماذا كسب العالم الإسلامي من جهاد أربع سنوات في بلاد الرافدين كسب معنوي ومادي فإذا كانت حربنا حربا معنوية فحسبنا أن تقوقع المارد الأمريكي المزعوم تحت ضربات المجاهدين ليلة ونهارا وسقطت هيبة المارنز والتقنية الأمريكية من قلوب شعوب العالم جميعها وسقط قناع ما يسمونه بالحضارة الغربية الخداعة وترسخ العداء في قلوب أبناء الأمة للنظام العالمي الخبيث بكافة مؤسساته وعلى رأسها ما يسمى بمجلس الأمم المتحدة على الظلم والعدوان وما هذا بعد فضل الله إلا بفضل المجاهدين وأما على الصعيد المادي فقد أعاد الجهاد العراقي الحيوية لمناطق جهادية فترت قليلا بعد شتتها ومهد لغزو دولة اليهود واستعادة بيت المقدس وكأني بعصائب العراق تخرج منها هنا لتنصر المهدي المتعلق بأستار الكعبة فعادت الحيوية وتضاعف عدد المجاهدين أضعافا مضاعفة بلغ آلاف مؤلفه بعد أن كانوا قلة قليلة بعيدا سقوط دولة البعث الكافر هذه بعض ثمار جهاد أربع سنوات فما هي الأشواك التي قطفها المحتل الكافر وعوانه من المرتدين اولا أربع سنوات من الصفعات وكؤوس الذل التي تريق ماء الحياء من هنا وهناك حتى مرغ أنف طاغة العصر وهب لليوم أمريكا في التراب بقيادة أحماقهم المطاعبوش. ثانيا إرهاق الميزانية الأمريكية على حساب الضمان الاجتماعي وصحة والتعليم حتى عجزت أموال حكومات الخليج المتواطئة عن سداد الاحتياجات الأمريكية ثالثا سقوط أركان حكومة بوش ليصيروا في مزبلة التاريخ تلاحقهم لعنات الرب ومساءلة الشعوب المضللة ولربما نراهم في الخريب العاجل في قفص الاتهام يحاكمون على جرائمهم ترامسفيلد وجورج تينت وجون بولتون وريتشارد بيل وبقي بوش الصغير يصارع الموت وحيدا رابعا انهيار معنويات الجيش الامريكي وازدياد حالات الانتحار ومحاولات الفرار والامراض العضوية والنفسية المزمنة كحالة الرعاش الدائم حيث شارك ثلثاه في الحرب تقريبا مما يبشر بانهيار كامل في المؤسسة العسكرية الأمريكية برمتها ومن المتوقع تغير الاستراتيجية الأمريكية من التجنيد الطوعي إلى التجنيد الإجباري لتدارك الخلل في الوفيات بسبب أنهم أدركوا أن الداخل إلى أرض العراق مفقود والخارج مولود كما يقولون خامسا فقد ثقة الشعب الأمريكي بمؤسساته التاريخية الحاكمة في البيت الأبيض والاستخبارات والتي طالما كذبت على شعوبها في أسباب حروبها تحت توجيه اليهود وخاصة حربها في العراق سادسا فساد المشروع الأمريكي اليهودي في المنطقة وإيقاف الزحف الاخطبوطي للسيطرة الكاملة على المنطقة وخاصة منابع النفط سابعا انكشاف خديعة السلام العالمي المزعوم وفضح الرئيس مالية العالمية هذه خطوط عريضة في المكاسب والخسائر على مدى السنوات الأربع وما هذا إلا بشيئين بعد فضل الله وتيسيره الأول اتخاذ الجهاد حل الأول لإخراج الكفار والمرتدين من بلاد المسلمين الثاني الاعتصام بحبل الله والجماعة ومن دواعي الجماعة ثلاثة أولا استجابه للامر الشرعي الصريح في الكتاب والسنه فالله امر بالجماعه والائتلاف ونهى عن الفرقه والاختلاف قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال سيد المرسلين عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وقال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقه فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وقال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة قال ابن تيمية رحمه الله إن التفرق والاختلاف يقوم فيه من أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل العلم العارفين وفي صحيح مسلم أن النبي أفطر يوم فتح الحديبية وأراد هذا من الناس فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاه أولئك العصاه فإذا أنكر عليهم صيامهم مع أنهم يقومون بعبادة لله لكنه الآن يضر بالصالح العام ويضعف عن الجهاد فأيهما أشد ضررا الصيام أن تركوا الاجتماع وقد يشفي غليظ القول داء إذا لم يشفي القول الرفيق فحقيقة العبادة مهمة جماعية فلا توجد العبادة من العبد من مفهومها الكامل إلا في الجماعة ولقد أدرك الجيل الأول هذه الحقيقة وأنها جزء من طبيعة هذا الدين وقد استحكمت الجماعة في نفوسهم حتى أنهم إذا نزلوا بواد انضم بعضهم إلى بعض حتى إنك تقول لو بصدت عليهم كساء لعمهم بل إن بركة الجماعة تعدت إلى الطعام فجاء في الحديث الحسن بشواهده أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي بل قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا أهمية الجماعة كل ما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل الداعي الثاني أن واجبات التغيير لا تقوم إلا بالجماعة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قال تعالى وتعاون على البر والتقوى وقال ابن القيم فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علم وعملا فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه إذا كانت الجماعة هي أول مفردات القوة في تحقيق مفهوم الإعداد والنصر تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا الداعي الثالث أن الجماعة هي التجسيد العملي لحقيقة الولاء والبراء في الإسلام فارتباط المؤمنين في جماعة متماسكة يصدرون عن قوس واحدة بعد ارتباطهم بالتوحيد هو الذي يجسد هذا الإيمان في واقع الحياة قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لذلك كان هذا الولاء أهم مقومات الدفع اعتباره الرد العملي على التحزب المشكل للولاء الجاهلي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير ولذا قال ربنا قاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كاف وليعلم الجميع ان هدفنا واضح اقامه شرع الله والسبيل اليه الجهاد بالمعنى الموسع وهذا لا يتم كما ينبغي إلا بالجماعة وقد عرفنا دواعيها وعليه فاني أوجه نداءات أولها لعموم المسلمين في أقطار الأرض قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتاهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. فالمسلم أخو المسلم، وتجمعهم الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، ومهما تعددت الأوطان وتفرقت الديار، فالمسلمون تتتفق دماؤهم ويسعى بذمتهم أدنىهم. وهم يد على من سواهم النداء الثاني لأهل السنة في العراق خاصة اعلموا أن طاغوت العصر أمريكا وحلفائها عرفت قوتكم وشدة بأسكم فأرادوا كسبكم وترك إخوانكم المجاهدين لوحدهم أو على الأقل تحييدكم ولولا المجاهدون لسامكم أحفاد بن العلقمي سوء العذاب وما يحدث في سجونهم على أيديهم ليس منكم ببعيد النداء الثالث لشيوخ العشائر خاصة اعلموا أصلحني الله وإياكم أن كل واحد منكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فلينظر كل واحد منكم من أي المفاتيح هو إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وقفوا موقف الصحابي الجليل عروة الثقفي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم الثقيف على الردة فقال لهم عروة بن مسعود الثقفي يا ثقيف كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم رده فامتنعوا من الردة فكان أمير خير لهم وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر واعلموا إخواني أن نكث العهد الذي بيننا كبيرة من كبائر الذنوب قال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فإياك يا أخي أن تتبع هؤلاء المحتلين وأذنابهم المجرمين أن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم فلا يحملنكم استبطاء الرزق وقطف الثمار أن تطلبوه بمعاصي الله فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بضاعته وما قدر لماضي غيك أن ينضغاه فلا بد أن ينضغاه ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل وإني أقول لكم ولعامة المسلمين ما مقالة سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم النداء الرابع إلى من وقف مع المحتل وأعوانه من أبنائنا وعشائرنا اعلموا أن أن نبيكم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهدين لعدوهم لا يضرهم من خلفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك هل تعلمون يا عباد الله من أسوأ الناس منزله إن من أسوأ الناس منزله من أذهب آخرته بدنيا غيره فلا يغلبنك عدوك على دينك بالتماس العذر لكل خطئه وتصيد الفتيا لكل معصية فالحلال بين والحرام بين نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع والفرصة لا تزال أمامكم يا من تثورون على شرع الله وعلى عباده وأوليائه المجاهدين الدافعين عن اعراضكم وبلادكم واموالكم ومن قبلها دينكم فلسنا نحن يا عباد الله من انتهك اعراض امهاتكم واخواتكم وبناتكم في ابي غريب واخرج ذلك على شاشات التلفاز طواعية من إذلال لنفوسكم ولسنا من اغتصب الحره العفيفه الجنابيه عبير واحرق جثتها ولسنا نحن من اغتصب في وفي وضح النهار صابرين وانما الذي فعل ذلك هم من تقفون معهم في حفظ النظام والمحتلين بل على العكس فبعدها بايام اعتقلنا اكثر من تسع وثلاثين مرتدا من هؤلاء وقتلناهم ثارا لعظكم وشرفكم واطلقنا غزوه ثارا لاعراضنا ايضا وما زالت مستمرة إلى يومنا هذا حتى يقضي الله امرا فيهم وأذكركم بقول الشاعر كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين فتوبوا فإن الله قال ولينصرن الله من ينصره ولكنكم كما قال الرسول تستعجلون النداء الخامس إلى المجاهدين عامة في بلاد الرافدين أذكركم بقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وإنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه واعلموا أن نبينا قال في سنن الترمذي ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة فلا تباغضوا ولا تذابروا وقد أرشدنا ربنا إلى سبب ضعفنا فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقد نهى نبيونا عن التحريش بين البهائم كما في سنن أبي داوود والترمذي أفليس التحريش بين بني آدم أشد وبين المسلمين أشد وبين المجاهدين أشد وأشد وأذكركم بموقف سيدي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي يحكى أنه هرقل أرسل له يعرض عليه المساعدة بعد أن سمع بخلافه مع علي رضي الله عنه فأرسل له كلمات تخط بماء الذهب يا كلب لو تقدمت شبرا لرأيتني جنديا تحت راية علي فعليكم بالجماعة وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيا إخواننا في جيش أنصار السنة وجيش المجاهدين إن الود بيننا عميق وأواصر العقيدة والمحبه هي أكبر وأقوى وأمتن من أن تنال بمكروه ويا أبنائي في الجيش الإسلامي اعلموا أن دون دمائكم وعرض دون عرضكم ووالله لن تسمعوا منا الا طيبا ولن تروا منا الا خيرا فطيبوا نفسا وقروا عينا فما بيننا اقوى مما يظنه بعضهم غفر الله لهم ويا جنود ثوره العشرين نعم لقد نزغ الشيطان بيننا وبينكم شيطان الحزب الإسلامي وزبانيته لكن تداركوا الموقف وجالسوا اخوانهم في دولة الاسلام لنزع فتيل الفتنه وبذر حبه الوداد وانا على ايديهم عاقلون ان شاء الله فوالله انا لندين الله بحرمه دمائكم وكل مسلم ما لم يرتكب كفرا بواحا او دما حراما فاتقوا الله ولا تنسوا الغايه الساميه ان تكون كلمه الله هي العليا لا ولا القوميه المقيته فانما هي نفس واحده انتم مسؤولون عنها يوم القيامه فيا عباد الله في كل مكان اعلموا وعلموا اننا متقيدون بالهدي النبوي في الدماء فلقد خطب نبينا في حجه الوداع فقال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وقال ابن عمر رضي الله عنه لما نظر إلى الكعبة ما اعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله وعليه فانا نبرا إلى الله ونشهدكم أننا لا نسفك دما لمسلم معصوم قصدا ما دام صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فوالله لئن بلغني خلاف هذا لأجلسن مجلس القضاء ذليا لله تعالى امام أضعف مسلم في بلاد الرافدين حتى يأخذ الحق ولو من دمي فوالله ما تركنا الدنيا لندخل النار لأجل زعامة لا ندري ما الله فاعل بنا فيها غدا فما بالكم بدماء المجاهدين وأصحاب السبق الطيبين فهي عندنا اغلى هذا ابن جرموز يستاذن على علي كما في مسند احمد فقال علي بشر قاتل ابني صفيه بالنار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري وحواري الزبير ولا ابرئ اخواني من جنود الدوله بما لا اعلم لكني احسبهم من اكثر الناس ورعا في هذا فقد خبرناهم وجربناهم وما أنا إلا جندي من سوادهم وليسوا خيرا من خالد لما قتل أقواما ما أحسن أن يعبروا عن إسلامهم فقال نبينا اللهم إني أبرو إليك مما صنع خالد ومع ذلك لم يعزله نبينا ولم يشهر به فاتقوا الله في من هبوا لنصرة دين الله نحسبهم والله حسيبهم نداء الاخير الى ابناء من جنود الدوله الاسلاميه ايها المجاهدون اياكم ان توقفوا نهرا اجريتموه بدمائكم او تهدموا صرحا رفعتموه بشهاداتكم اياكم ان تعدوا كل من خالفكم الراي خصما ولا كل من وافقكم خلا فقد يكون المخالف من اكثرهم لكم مدا فكونوا كالبحر لا تكدره الدلاء واعفوا تكرما فما زاد الله عبدا بعف إلا عزة قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فإن دحسوا في الشر فاعفوا تكرما وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قال وراءك لم يقل وقال صلى الله عليه وسلم إن امرء شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك فلا تعيره بأمر هو فيه وأحسن إلى من أساء إليك وعند البيهقي مرسلا عد من لا يعودك وأهدي لمن لا يهدي لك وكمال المعاملة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك فيا إخواني وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا فَلَا تَكْتُبْ بِكَثِّكَ غَيْرَ شَيْءٍ يَسُرُّكَ فِي الْقِيَامَةِ أَنْ تَرَاهُ أمة الإسلام إننا حينما اعلنا دوله الاسلام وانها دوله هجره وجهاد لم نكن نكذب على الله ثم على الناس ولم نكن نتحدث عن أضغاث احلام لكن بفضل الله تعالى الأقدر على فهم سنة الله في هذا الجهاد هذا الفهم من شاوه دماء المجاهدين من مهاجرين وأنصار بعد معاينة أخلاقهم ومنهجهم إنا حينما أعلننا دولة الإسلام لم نكن فحسب نحاول قطف الثمرة بعد نضوجها بل إن الثمرة سقطت سقوطا حرا فالتقطناها قبل وقوعها في الوحل وصارت في أيدينا أمينة نظيفة فما الذي حدث بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتناثر الشعوب الإسلامية بعيدة عن المركز الشيوعي لقد وقعت فريسة للشيوعية والعلمانية وما الذي حدث بعدما وقف المجاهدون من المهاجرين والأنصار على أبواب عاصمة الصرب في حرب البوسنة ببساطة إنها اتفاقية دايت للسلام المزعوم وماذا بعد سقوط الثمار في افغانستان واندحار العدو ايام الاحزاب قتل وخراب ودمار ما زال وصمه عار في جبين كل من شارك فيه امه الاسلام لقد عزمنا الا نكرر الماساه والا تضيع الثمره فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وان دوله الاسلام باقية باقيه لأنها بنيت من أشلاء الشهداء ورويت بدمائهم وبها انعقد سوق الجنة باقية لأن توفيق الله في هذا الجهاد أظهر من الشمس في كبد السماء باقية لأنها لم تتلوث بكسب حرام أو منهج مشوه باقية بصدق القادة الذين ضحوا بدمائهم وصدق الجنود الذين أقاموها بسواعدهم نحسبهم والله حسيبهم باقيه لانها وحده المجاهدين ومأوى المستضعفين باقيه لان الاسلام بدا يعلو ويرتفع وبدات السحابه تنقشع وبدا الكفر يندهر وينفضح باقيه لانها دعوه المظلوم ودمعه الثكالى وصرخه الاسارى وأمل اليتامى باقية لأن الكفر بكل ملله ونحاله اجتمع علينا وكل صاحب هوى وبدعة خوار جبان بدأ يلمز ويطعن فيها فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق باقية لأننا على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين ولا وليشمت فينا القوم الظالمين باقية لأن الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال